أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم وللجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون <تصفيق> ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا بهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم اذا هم فيه مغلسون وهو الذي ان شاء ان إذا قولي لما تشكرون. له اختلاف الليل والنهار أفلا تعطلون بل قالوا مثل ما الدراوون وعظاما إننا لم فسدون لقد وعذنا نحن No uh, uh. ¡Hola! dan <togum> dan لا ما اتخذ الله من تخذ <تصفيق> الله the whole. لفضيله فتعال جعلني في القوم ضالين وإن وقل ربي أعوذ بك من همزات الشيء Love! زخم إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلع عليكم فكنوا ¡Gracias! No. No. ربنا أخرجنا in فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحقون لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقنا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ غافر ود قرر بالفي الرحم وكن رب الغفر وارحم وا ربك وارحم وانت حيرو راحمين ربك فورham وارحم حيرو راحمين ربك فورham وانت حيرو راحمين ان لا هو لا حلاوه و ان علي هلا طلاوه و ان لا هو لا مثمر اسفله هو وما هو بقول البشر هذا هو القرآن الكريم اخوه الإيمان والإسلام الذي استمعنا فيما استمعنا إليه من هذه التلاوة الافتتاحية المباركة إلى قول الحق تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يزير ولا يجار عليه إن كنتم لا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدقت ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يستهل به بتلاوة قرآنية تلاها علينا القاروشي حقاج الهنداوي بدءا من الآية الخامسة والسبعينة وانتهاءا بالآية الثامنة عشر من بعد المائة الأولى من سورة المؤمنون إخوة الإيمان والإسلام حتى يؤذن بميلاد يوم جديد